لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ل ج ي م للعلوم ل ا ل ا و ت ا ل أ ر ض و ي و م تقوم ا ل س ا ع ة ي و م ذ ي ا ر ا ل م ب ط ل و وترى ن كل أمة ج ا ة ك ل أمة ت د ع ى إلى كتابها كل أ م و ت د ع ى إلى ك ت ا ب ه ا ا ل ي و و م ت ج ز ن م ا كنتم ك تعملون ت هذا ا ب ل ا ي ل ق ع ل ي ك م ب الاسلاميه ح ق إ ن كنا ت ن آمنوا وعملوا الذين آ م ن و ا و ع م ل الصالحات ل و ا ف ي د خ ه م ربهم رحمته هو في ذلك ا ل ف و ز ا ل م ب ي ن و أ م ا ا ل ذ ي ن كفروا ف للعلوم م تكن آياتي ت ي ك فاستكبرتم م ك ت و م ا مجرمين ق ل إن وعد ا ل ل ه حق و ا ل م ع ه فيها قلتم ما ندري ما ا ل س ا ع ة إ ن ا ظن الا ظنا ظن وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاط بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا وما هواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بانكم اتخذتم آيَاتِ اللَّهِ و شركه ت ا ل ح ي ا ا ة ل د ن ي فاليوم ا لا ى شركه ج ن م ا ولا هم ي س دعويه ت ن ف ل ا ل ح غير ربحيه الأرض ذات مضمون ه اجتماعي و والأرض وهو ا ا ت ل ز ز الحكيم